السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعائل أهل وصحبه وسلم وبعد المنهج النهاردة إن شاء الله يبقى في صفة الحج والعمرة وزيارة المدينة والاضحيه والعقيقه والعقيقة القادم بإذن الله تعالى يكون كتاب الجهاد كاملا في حكم الجهاد وأحكام الأسرة وأحكام الهدنة فبنبه ان الاسبوع القادم منهج الاسبوع القادم عشان الاخوه يحضروا في البيت نقرأ كتاب الجهاد قبل المجيء ربنا يرزقنا جهادا في سبيله وشهاده في سبيله اعلاء لكلمته وان يدخلنا الجنه برحمته فلما نقرا لما الدرس في البيت مره قبل ما ناتي وبعدين نقراه مع بعض هنا وانت روح تقرأه مرة ثالثة كده اعتقد بقى ممكن تدخل امتحان على كده يعني وبعدين عشان احنا طبعا مضغوطين والوقت وبن يعني بنسرع شيئا فلما تكون قرأت الدرس في البيت يكون عندك فكرة حتى لو بنقرأ بسرعة يبقى الأمور ايه واضحة ممكن برضو من فوائد القراءة التحضير قبل الدرس انه ممكن نشوف الحاجات اللي هي غمضة بالنسبة لك لو مازالت غامضه حتى بعد مقارنة مع بعض ممكن يبقى محل سؤال يعني كان في أخ بعد سؤال يقول هل اشهر الحج غير اشهر الاحرام الله عز وجل يقول في كتابه العزيز الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فأشهر الحج معروفة اتفاق شوال وذو القعدة وذو الحجة دي الميقات الزماني للحج الميقات الزماني للعمره طول السنة يعني العمره يجوز أن تعتمر طول العام أما الميقات الزماني بالنسبة للحج فهو مقيد بالشهور الثلاثة لابد أن يكون الإحرام داخل هذه الشهور. طبعا الـ الـ لو أنت مريت بالميقات في هذه الأشهر وأنت تنوي الحج والعمره الحج أو العمرة او هما معا يبقى يلزمك أن تحرم من الميقات كل بلد لها او كل زي ما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكن صعب طبعا ان أنت تظل محرم مثلا شهر مثلاً ولا حاجة يعني واحد مثلاً للحج مثلا في شوال وصل المملكة مثلاً في شوال وهي مش معقول طبعا محرم من شوال أو نهاية شوال كذا ويظل محرم لأنه شهر بالنسبة للقعدة وبعد كذا العشرة من ذي الحجة فصعب فالأفواج أو ترتيبات الحج رحلات الحج والأفواج والناس المنظمين المسؤولين الحج غالبا بتكون في نسبة للمتمتع نسبه للأمر هاي واسع بيعتمر ثم يتمتع يعني يتحلل من بعد انتهاء العمره يعني خلاص يتحلل من إحرامه ثم في يوم الثامن اللي هو يوم الترويه يحرم بالحج من مكانه فالامر واسع وطبعا بيهدي لما انت متعت بالعمره الى الحج فما استيسر من الهث يبقى لابد أن يكون الاحرام بالحج في اشهر الحج اللي هي الشوال والقعدة والحج نرجع للكتاب الباب الرابع في صفه الحج والعمرة يقول المصنف الأصل عند أهل العلم في صفه الحج حديث حديث جابر المشهور وفي صحيح مسلم يقول وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفه التالية إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل استحبابا ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب ويقلم اظافره ويتجرد الرجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك وتكلمنا في المسألة هذه المرة الماضية ان لا باس ان يتطيب قبل أن يلبس ملابس الاحرام وإن خالطها يعني وإن خالط الطيب ملابس الإحرام فلا حرج في هذا يعني المهم أنه يتطيب قبل ان يدخل في النسق ثم يلبس ملابس الاحرام وتكلمنا وقلنا ان مش مش مجرد ان هو يلبس ملابس الاحرام يبقى هو كده محرم لابد ان ينوي الدخول في النسك عند مروره بالميقات المكان المخصص له يتطيب في بدنه قبل نيه الدخول في النسك ويلبس الرجل إزارا ورداءا نظيفين أبيضين وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دبته وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من اتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يشترط أن يقول أن محلي حيث حبستني لو رجعنا يكون اهلاله إذا استوى على دبته هذا غير متوفر طبعا الآن يعني إذا استوى على دبته مثلا أنت عندك أو قد يتوفر للبعض أو يتوفر في بعض الحالات ولا يتوفر في الحالات الأخرى لأن إذا استوى على دبته معنى كده أن تكون بالنسبة لك أنت معك الدابة في الميقات المكاني للاحرام يعني عندك سيارة واحد يحق بالسيارة والسيارة مرت بالميقات المكاني أو ناس بتنزل وتغتسل وتلبس ملابس الاحرام وينوي الدخول في النسك عند استوائه على دبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا أنت تكون مستوين على دبتك منذ أنت وأنت في بلدك يعني بتركب مثلا الطائرة وأنت في بلدك أو البائخة فها تحرم عند محازات الميقات فأنت مستوين على دبتك وأنت في بلدك يعني فمش هنقول بقى إذا استوت به الدب أول ما يبدأ يركب أو تنطلق به الطائرة من بلده أو البائخة يدخل في النسك لا هينتظر حتى يتم التنبيه عليه نحن بنا الآن مثلا يبقى ثلث ساعة أو ربع ساعة على المرور بالميقات فيكون مستعد للدخول في النسق عند قبل مرورك خصوصا في الطائرة الطائرة ممكن في لحظة واحدة يعني يمكن أقل من دقيقة يمر يعني تتخطى الميقات قبل ان تروح فكل واحد يكون مستعد قبلها إنه مباشرة يقول بعد ربع ساعة كل واحد بيكون يبص في الساعة بتاعته على بعد ربع ساعة قبل الربع ساعة ما ينتهي مثلا بالحظارة بالنسبة للطائرة أو قبلها بدقيقة بيكون هو المحاذا في الحالة دي يبدأ يدخل إيه نو... إيه لبيكة ويذكر النسك الذي يريده عمرة وحجة أو عمرة مفردة, مفردة أو حج مفرد أو حج قارن أو, أو إلى آخرين إذا استوى على دبته في حالة إن انت يكون معك السيارة الآن في المكان. في الميقات المكاني الحج يقول وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يشترط أن, أن محلي حيث حبستني هذا ليس طبعا هنا مقيد أنه يخاف من مرض أو قطع طريق طبعا من من خصائص هاتين العبادتين الحج والعمره ان طالما احرمت لابد من الاتمام أو لابد من التحلل اللي هم بيسموه الاحصار اذا احصر فلا بد اذا تحلل قبل قبل اتمام النسك لابد ان يفدي يبقى عليه فديه إذا تحلل قبل إتمام النسك لا بد أن يفدي. هو في مثلا في مكان ما حيل بينه وبين إتمام النسك يبقى في المكان اللي حيل بينه وبين إتمام النسك لابد بد أن يذبح. ودا حديث ضباعة بنت الزبير لي نوة الحج. فاشتكت اشتكت أنها مريضة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي أي أن محلي حيث حبستني يعني لو الواحد اشترط وقال ان محلي حيث حبستني في هذه الحالة يتحلل دون أن يكمل النسك وليس عليه دم لو اشترط. طب هل الاشترط على إطلاقه لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن كل من يريد الحج العمر أن يشترط طب من, ي... من الذي يشترط؟ مع ان متوقع طبعا أن الواحد يمرض أو الواحد ينقطع طريقه أو, أو إلى آخره لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولكن أمر به من اشتكت وجعا لهي ضباع بنت الزبير فكان من يشتكل يخاف المرض إن هو المريض اصلا ويخاف ان ألا, يتمم يعني ألا يتمكن من اتمام النسق في هذه الحالة له أن يشترط أو واحد مثلا في النظام القديم نسأل الله يعني أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه قد يمنع من المطار يمنع من السفر أو من الميناء أو, أو إلى آخره يمنع من الخروج إلى البلاد من البلاد يعني برضو نفس هذه نفس المسألة بس هنا فيه هنا استشكال بالنسبة لي يعني على الكلام اللي احنا قلناه من شوية أن الإحرام لا يبدأ إلا عند مرورك بالميقات عندما إيه هو التلبس بالنسك يكون عند, دخولك عند مرورك بالميقات يبقى تنوي الدخول في النسك ثم تهل بالحج أو بالعمرة او هما معا انا اعتقد بس ده مش فاتوى يعني دي يعني نبحث عنها ان شاء الله أو نسال فيها إن حتى قبل مروره بالميقات رغم انه لابس ملابس الاحرام وكذا وكذا يبقى حتى الآن لو حبس قبل ذلك هو, ما خلاص هو مش لم يحرم اصلا لم يدخل في النسك أعتقد انه مش بفتي إنما عايزين حد نسأل في المسألة دي أنه ليس عليه شيء يعني أنا لو رحت مطار القاهره أو ميناء السويس أو اسكندرية أو, أو الآخره وبعدين بيقول لي أنت ممنوع من السفر مع انه لبس ما لبس الإحرام في الميناء أو في المطار أو خارج بها من البيت لكن هو لسه لم يمر اصلا بميقات أهل مصر للقرية جحفه أو القرية التي تسمى الآن رابغ يعني فأنا حسب فهمي وحسب الكلام اللي بنقوله ده هو ليس عليه شيء يعني لم يدخل في الإحصار حتى الآن إنما من دخل في النسق ثم أحصره أو منع من إتمام النسق هو اللي في, في المسألة اللي معانا وهذه ليست فتوى بنناقش المسألة مع بعض يعني ويستحب نرجع لكتاب ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل أنا لم أتمكن من أن أرجع لمعنى ذا المعارج وذا الفواصل نعم فيها نقطة يعني ذل فهو ظل، نصلح اللي عنده النسخة من غير نقطة. برضو لو من رجوع لمعنى معنا اللي الجملتين يعني. ويُسن أن يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل. طبعا خلاص الامر بالنسبه للبعد ما دخل في الاحرام هو اغتسل ودخل في الاحرام فما فيش أي حرج بقى هو عايش حياته حياة عاديه يعني بعد كده يعني مش حياة عاديه يعني بمحظورات الاحرام يعني الاغتسال ليس من محظورات الاحرام من واحد يغتسل محتاج يعني يغتسل من الحر يتبرد يعني او من الوسخ او من العرق أو لا حرج في ذلك يعني حتى لو بالصابون الحمام اللي هو له رائحه الشيخ العثيمين في أول أمره نهى عن ذلك نهى أن يغتسل المحرم باستخدام الصبون اللي هو صبون اللوز الرائحة ثم بعد ذلك قال أنها ليست مقصودة لذاتها ولا تعلق بالجسم يعني الريحة اللي موجودة في صبون الحمام ليست لا تأخذ عند الشيخ في آخر كلامه رحمه الله، لا تأخذ حكم العطور يعني. مسارف أشوفه لي، والعلان النور لنجد هذا بعد إذن، والعلان النور إيه. <تصفيق> الأخ أبو سمية محمد رفعت لز الله خيرا في مختصر النصيحة معه مختصر النصيحة بالأزغار ولذيع النصيحة كان الشيخ محمد إسماعيل المقدم. حفظه الله فيها معنى ذا المعارج يقول المعارج المراقي والدرج وهذا اللفظ من صفات الله تعالى قال عز من قائل الخط صغير جدا الواحد محتاج الضاره يعني سمحوني من الله ذي المعارج والمراد به مصاعد السماء ومراقيها أي هو صاحبها سبحانه وتعالى وقيل العلو والدرجات الفواضل النعم أو الأياد القسيمة محتاجة تفسيري كمان اللهم استعان أزاكم الله خيراً بصوانيا ما اكيد في معاني كثيرة يا شيخ محتاجين اصبحنا أع... انا أتكلم عن نفسي يعني اصبحت على اللغه يعني فاذا اراد ان يطوف اضطبع الرجل بان يكشف عن كتفي الايمن ويغطي كتفه الايسر برداءه ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا شيخ الإسلام له رأي في حكاية أن هو يشترط أن يكون متوضعاً تبلا وانتقد وضوءه ويلزمه أن هو يخرج يعني لتجديد وضوءه يتوضأ مرة أخرى يعني شيخ الإسلام قال لا بأس أن يكمل بغير وضوء والشيخ العثيمين رحمه الله وافق شيخ الإسلام في هذه المسألة درءا للمشقة المسافة طويلة جداً بين بين الطواف حول البيت وبين أماكن الوضوء فعند من يقول بأنه يجب او يشترط الوضوء للطواف يبقى بد ان أحدث أثناء الطواف لابد أن يقطع الطواف ثم يتوضأ ويرجع أن يكمل, يكمل طوافه ومش يبدأ طوافه من الأول يكمل طوافه من جديد أو نحتاج برضو عشان ما نقولش حاجة مش عارفينها نحتاج نسأل برضو في هذه المسألة هيبدأ طواف من جديد ولا يكمل طوافه برضه مش عايزين إيه؟ نتعدى يعني لكن في بعض الناس اللي له خبره اللي عنده خبره بقى بالمكان فسهل جدا ان هو يخرج من الطواف وهيلاقي الاماكن في أماكن معينه تنكات زي زي, زي الكبير مثلا موجوده على مدار الطواف حول إيه؟ حول الكعبه بعد الساحة نفسها مكان للطواف نفسه في أماكن للمية الشرب ومحطوط جنبيها كده ايه زي تصريف بسيط لما المية مثلا تسكب في هذا المكان ليها تصريف يعني فرأيتوا بعد الناس بعض الناس يتوضأ في هذا المكان يعني فممكن لو في واحد واخد باله وعنده خبرة وانتقد ضوء يعني يحتال ويتوضا بهذه الصورة وما يوصلش يشقش على نفسه في الأصول لخارج او للمكان الوضوء يعني ويستحب أن يستلم الحجر الاسود ويقبله يعني يستلمه اي يمسحه بيده ويقبله التقبيل معروف فان لم يمكنه ذلك استلمه بيده فقط يعني يلمسه بيده زي المصافحه كذا ويقبل يده ولم يستطيع التقبيل فيستلم ويقبل يده بعد الاستلام فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها ويفعل ذلك عند كل شوط ويبدأ كل شوط بالتكبير كان طبعا فيه عاملين خط على في أرضية الطواف المكان اللي هو في في السعي وار بنسميه المسعة فهنا مكان الطواف حول الكعبه كان في خط على الارض خط بني مخالف للرخام اللي موجود بيبدأ به الطواف فوجدوا ان الناس بيتوقف لحظه كده عشان يبدا يبدا الشوط بتاعه فكان بيعوق سير الحجاج في الطواف فاشير بان يعملوا مثلا زي لمبه هي اللمبات الفلورسنت بتاعتنا دي ولونها اخضر محطوطه خالص بعيد جدا ففعلا اصبح في مشقه عشان كل شوط تبدا تحدد بالظبط بدايه الشوط ففعلا ال... كان رأي غير صائب ان هو يلغي الخط اللي موجود على الارض كان, معمول كان فعلا تطمين تماما ان انت بدات صح وانتهيت صح في عدد الاشوار الآن كل مرة بقى تحتاج انك طبعا كل من من يتحرى في هذه بقى لن ي... إلا مرحمة ربي اللي هو مش واخد باله زي ما مش مشكلة بدأ قبل قبل المكان المحدد او بعديه مش فرق معه بالنسبة له لا مش معرفش يعني انت عشان تتحرى وكل شوية تنظر بقى بعيد جدا خالص وعند تقعد تعمل بقى مقارنة بين المكان اللي فيه اللمبات الخضراء دي وبعدين المكان الحجر عشان تشو... تبدا تبدأ يبدأ الطواف أو مكان بداية الطواف فالله المستعان كان رأيا غير صائبا من نظري أنه يلغي الخط اللي على الأرض الشيخ طبعا من بيقول يقول إن أننا لا نزاحم على في العبادات حتى في الطواف ممكن نقلل يعني بعض الناس يزيد في عدد مرات كل ما يدخل المسجد الحرام يطوف ظنا منه أن تحية المسجد الحرام هي الطواف وتكلمنا في مسألة الإسبوع الماضي. فأن لو أنك يعني لو أنك طوفت أنت طواف الإفاضة أو طواف العفو، طواف القدوم، الفضلاً بأخر حاجة، طواف القدوم، طواف العمر أو طواف الحج أو ممكن مرة تطوعا تطوف، لكن لا تشق على الناس خصوصا في الحج في أيام الحج أيام الزحام وأيام العمر في رمضان يبقى الزحام شديد، يقول تقلل من مسألة الطواف وتترك المجال لغيرك، كذلك نعم. نفس الكلام ما أحدش نفس كلام الشيخ عقوب فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه, إليه بيده ولا يقبله. بارك الله فيك. لا يا شيخ إحنا بنخلينا مع الكتاب اللي معنا نفس الكلام اللي يقوله الشيخ عقوب يعني هفزقهم الله جميعا ويفعل ذلك عند كل شوط ويبدأ كل شوط بالتكبير وإن ابتدأ الطواف بسم الله والله أكبر فحسن وإذا أتى الركن اليمني استلمه. ولم يقبله ركن اليماني في الكعبة جهة اليمن يعني فيستلمه يعني يلمسه بيده يعني أيضا ثم لا, ولا يقبل لا يقبل يده ولا يقبل الركن فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه يعني في النسبة للحجر الأسود إذا لم يمكنه تقبيل ولا الاستلام يشير إليه هو مطائف في النسبة للركن اليماني يستلمه ولا يقبله وان لم يستطع الاستلام ليس مطالب بان يشير اليه ولا يكبر نعم نعم في الركن اليمني اعتقد ان هو ركن من اركان الكعبه جهه اليمن يعني ركن جنب من جوانب الكعبه جهه اليمن معروف يعني مو عندك الخريطة بتاعت في خريطة كبيرة كذا بتوزع على بتبقى موجودة فيها كل مناسك يعني فيها الصور المناسك من بدايةها إلى نهايتها بالصور يعني فهتلاقي الحاجات دي إن شاء الله موجودة ما الله فيه. ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسناتا وقنا عذاب النار ويدعو في ويدعو في الطواف بما شاء طبعا موضوع أن نسمعها كتب وكذا وتقرأ منها هذا ليس يعني أن استطعت أن أنت تأتي بالمستحبات أو بما ورد في السنة من أدعية فبيها ونعمت لم تستطع فتدعو بما فتح الله عليك بأي صورة باللغة العربية بالبلدي بطريق ما يفتح الله عليك بهم لا يوجد أي حرج في هذا الأمر أولى من أن أنت تقرأ حاجات مسبوعة أدعية مسجوعة فيها سجع فيها كذا يعني برضو ليست لم ترد في حديث ولا غيره ويدعو في بقية الطواف بما شاء ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل فوق المش ودون العد ويمشي في الأربعة فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وهيأتي أنواع الحج بإذن الله تعالى وطواف العمرة للمتمتع ثم يشرع, يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفة المروة من شعائر الله ثم يرقى الصفة حتى يرى البيت يعني يصعد على جبل الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبل القبلة ويرفع ديه ويقول الله أكبر ثلاثا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 بين الصفا والمروه المسافة بين الصفا وبين الصفا والمروه في عاملين اشارات في سقف المسعى اللي بدايه الميل ونهايته اللي هو فيه شيئا يعني تسرع في وليس على المراه إسراع فانت دي يعني في خط كده برضه باللمبات النايلون ديت اللي هي الفلورسنت في الخضراء فيها خط في خط في سقف المسعى بيبدأ منه السعي السعي أثناء الطواف وينتهي عند الخط الأخير تبدأ تمشي يعني في بداية, في بداية من الصفة تمشي ثم تسعى بين الخطين الأخضرين اللي موجودين في سقف المسعى ثم تبدأ اللي تنتهي ينتهي الشط أيضا بالمشي وده يبقى الأول وانت راجع من المروه للصفة الصفا نفس المسألة تمشي ثم تسعى ثم تمشي وده يبقى الثاني من الصفة للمروة شوط أول ومن المروة للصفة شط ثاني إلى سبعة أشوار يقول وذلك الرجال اللي هو السعي دون النساء طب لو أنت معك امرأة بتحج بها من محارم يبقى أعتقد أن أنت في الحالة دي برضا اعتقد من عندي تمشي هي ليس عليها سعي وأنت يعني في هذه الحالة يسقط عنك السعي عشان هذه المرأة يعني عشان ما توش من بعض أو أو الآخر كاد كاد يمكن سقوطه لضرورة أو شيء يعني الساعي اللي هو في بين الميلين يعني مش الساعي بنصف المرور كله يسقط <تصفيق> الإسراع أو الرمل اللي بين الميلين الأخضرين ولو معاك إمرأة يبقى في الحالة دي تمشي نعم شيء ما دي كلها سنن بس احنا رايحين عشان نعمل السنن يا شيخه يا باشمهندس تسقط هذه السن عنك ربنا يبارك فيه طبعا بعد ربنا ممنع عليك بان تتكبد مشاق السفر وصرف المال وانفاق المال وترك الاهل والبلد والعمل وتعتمر أو تحجي في الحالة دي انت يعني بقدر إمكانك تحاول أن تفوز بأفضل وأعلى أجر ممكن يعني فلو في مستحبات المستحبات تأتي بها إن شاء الله إن استطعت وذلك الرجال دون النساء ثم يمشي حتى يرقى المروه فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا الانتقل للفقرة اللي بعدها او قبلها بشوط بشوط قبلها بسطر وهذا سعي الحج للمفرد والقارم ولا يتحللان بعده بل يبقيان باحرامهما وهو سعي العمره للمتمتع ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم الترويه ودي الحاله الوحيده اللي يستحب فيها التقصير على الحلق نسبة للمتمتع المتمتع بالعمره الى الحج يقصر شعره لما يتحلل من العمرة عشان في لما يتحلل من الحج يوم عشرة يبقى يحلق بالموس عشان يحصل على أعلى أجر ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه. وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها، يعني الحج اللي هو يتمتع بالعمرة إلى الحج، بعد ما بينتهي من أعمال العمرة، أعمال العمرة هي الطواف والسعي بين صف المرور والحلق أو التقصير دي أعمال العمرة، وبعدين يعيش حياته العادية وإن كان معه زوجته ومتمتع مثله. يحل له النساء أي حرج يعني. تحل له زوجته لا أي حرج إلى يوم تمانية يحرم بالحج من مكانه كذا المحلين بمكة وقربها يعني الناس اللي عايشين في مكة وقرب مكة أيضا هيهل بالحج من مكانه أيضا يعني هو غير متمتع من العمرة الحج هو في مكة وهي الحج فقط يعني يهل بالحج من مكانه ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال وتطيب والتنظف ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر ربعية من غير جم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحج إلى عرفة فإن تيسر له أن ينزل بنمره إلى الزوال فحسن وإذا زالت الشمس خطب الإمام يعني وقت الظهر يعني أو نائبه خطبة قصيرة ثم يصل الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ثم يدخل عرفة ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة لأن في منطقة في عرفة اسمها بطن عرنة ليست من عرفة فيتحقوا طبعاً هو الناس المسؤولين عملين عليها مكان وعملين حدود بطن عرنة في المكان الفلاني عشان منفعش دي تبقى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقول كل عرفة موقف إلا بطن عرنة وإذا زلت الشمس خطب الإمام او نائبه خطبة قصيرة ثم يصل الظهر والعصر فصلا وجمعا في وقت الظهر ثم يدخل عرفة ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة ويستقبل قبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله ويجايد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى له على العبادة ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس طبعا لما يتعب من الوقوف بيجلس مفيش حركة فإذا غربت أفاض من عرفته بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء ورخص ورخص ورخص للضعفة ان يخرج ورخص للضعفه ان يخرج من مزدرفه بليل ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يستقبل قبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا يعني تقرب الشمس تطلع ثم يدفع من مزدرفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينه ملبيا ويلتقط صبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات خلاص إحنا كده بيننا يوم العيد كده يكبر مع كل حصاه ويقطع التلمية ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم والسنة ترتيب هذه الأعمال الرمي في الذبح في الحلقة أو التقصير فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج وإذا فعل اثنين من ثلاثة من ثلاثة أعمال رمي الجمرة العقبة هو او أو التقصير والطواف مع السعي ان كان عليه سعي تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء يبقى التحلل اليوم العيد يبقى الذبح والرمي جملة العقبة والحلق أو التقصير اللي يفعل واحدة قبل, واحدة قبل تانية أو قبل ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج لا حرج لا حرج زبح قبل أن يحلق ورمى قبل أن يذبح أو كذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج كده يحل ده يسموه العلماء التحلل الأول يحل له كل شيء يعني الطيب بقى خلاص يخص من من يأخذ من أظافره كذا يتطيب يحل له كل شيء إلا النساء فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء الثالث بتاعنا اللي هو إيه طواف يعني يذهب يترك منه يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ودركن أيضا من أركان الحج يبقى يحل له كل شيء حتى النساء ويبيت بمنه ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر باديا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر الزوال هو وقت الظهر يعني. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلاً عن يمينه ويقوم مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعاً يديه ولا يقف بعد جمرة العقبة فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من ممنى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس فإذا غربت الشمس أو فإذا غربت عليه الشمس في منا مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف ويسقط هذا الطواف الوداع عن الحائط والنفساء. أما ان حاضت قبل طواف الافاضه فعليها أن تنتظر حتى تظهر وتطوف. طب وإن كانت مرتبطة برفقة أو بصحبة أو برحلة طيران زي الموجود الوقت خلاص موعيد بقى السفر والباخرة والطيران والأتوبيس كل واحدة لها موعيد فشيخ الإسلام يقول لا بأس أن تتحفظ جيدا وتطوف إن لم تخني الذاكرة الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة طبعاً زيارة المدينة ليس لها دخل في نسك الحج بالمرة يعني ممكن, ممكن واحد يروح مكة وما يروحش المدينة خالص قبل الحج ولا بعد الحج ولا نوش علاقة بالمرة زيارة المدينة ده أمر ما يعني ملوش علاقة بإتمام الحج أو نقص الحج الحج يتم في مكة كل أعمال الحج يتم في مكة أما زيارة المدينة فهي من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد منها المسجد النبوي فأنت كمان يعني أنت ذاهب لزيارة المسجد النبوي ثم يتبعه يدخل في زياره المسجد النبوي زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، المسألة كده ترتيبها كده يعني الحج بينتهي كل عمل حج كلها موجودة في مكة زيارة المسجد النبوي من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد منها المسجد النبوي وزيارتك للمسجد النبوي يدخل فيها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول المصنف تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة سواء كان ذلك قبل الحج أم بعده وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريدة الحج أو بعدها وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الكسني أداء فريدة الحج وزيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد منها المسجد النبوي وقوله صلى الله عليه وسلم الله وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها طبعا هذه المسألة عند العوام لو أنت, لو انت تكلمت مع العوام بهذه الصورة يتهمك طبعا ان أنتم ناس ما تحبوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل البيت زي ما الصوفية بيحبوه ويعظموه يعني فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم والصحب الكرام لكن بضوابط أهل السنه والجماعه دون افراط ولا تفريط ننتقل للمساله اللي بعدها والباقي ان شاء الله الحاجات كلها سهلة وطيبه ووضحة زي الشمس بفضل الله يعني لكن بس ايه هو من باب ان احنا نصدعكم بال نسبيكم ونصضعتم يعني الله خير المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إذا زار المسلم المسجد النبوي صلى الله النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد وهذه هي الزيارة المشروعة ولا يشرع شد الرحل إليها بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والنبوي والأقصى انعقد الإجماع على تحريمه ومن فعله فوعاص بنيته آثم بقصده لمفهوم الحديث الوارد في شد رحال إلى المساجد الثلاثة ثم ذكر كيفية الزيارة ونقرأها كل واحد يقرأها مع نفسه ونختم بالمسألة المسألة الثالثة الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية يستحب لزائر المدينة رجلا كان وامرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره والحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله ويسن للرجل فقط زيارة القبور البقيع وقبور الشهداء لأن المصنف يقول بالمنع بالنسبة لزيارة النساء للقبور وهذه مسألة خلافية <تصفيق> ويسن لرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كمقبرة أو كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم اذ كان يزورهم ويدعو لهم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون يسأل الله لنا ولكم العافية وهذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة فقط أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروع، كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد قبلتين، فهذه لا أصل لها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها هل عندنا الأضحية؟ <تصفيق> اللهم استعان نعم الأضحية والعقيقة إذا زار لا ادري والله يا شيخ المسائل الحساسه فتسال فيها اهل الذكر الاضحيه تعريفها لغه يذبح الاضحيه وقت الضحى وشرعا ما يذبح من الابل او البقري او الغنمي او المعزي تقربا الى الله تعالى يوم العيد هي المحاضره الثانيه المين. نعم. دكتور نبيل موجود يا أبو عبد الله موجود ها؟ في الطريق يعني طيب اللهم استعى مصائب قوم عند قوم فوائده وشرعا هي ما يذبح من الإبل والبقر أو الغنم أو المعز تقرر من الله تعالى يوم العيد وحكمها وأدلة مشروعيتها الأضحية سنة مؤكده لقوله تعالى فصاد لي ربيك وأنحر ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ولحديث أنا سيد الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ وصله الله خير ليس الدكتور نبيل من أهل مصائب وقوم عند قوم فائده وحياتك وصلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله أتقرأوا باب العقيقة وباب الأضحية كل مع نفسه بإذن الله تعالى إن شاء الله تفهم أكثر من أن نبنى مع بعض ونحضر كتاب الجهاد بإذن الله تعالى لأسبوع القادم ان كان في العمر الباقي نعم؟ كتاب الجهاد شك كاملا الله تعالى الدكتور نبيل بيصالة تحيه رب المسجد شروط مشروعية الأضحية تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الاتيه الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاع وتجوز الأضحية بالإبلي والبقري والغنم ومنه الماعز لقوله تعالى ولكل أمة نجعل من سكن يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأعوام والأعوام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة وتجزء الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته عن الواحد وأهل بيته ففي حديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون منها ويجوز التضحية بالبعيد والبقرة الواحدة عن سبعة الشروط المعتبره في الأضحية الإبل يشترط ان يكون قد أكمل خمس سنين البقر والجاموس عزكم الله سنتين المعز سنة الضأ ستة أشهر وهذا وهذه الشرط الشيخ العثيمين تمسك به لأنه وارد في السنة ورد أيضا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لما اشتكى له أحد الصحابة أنه عنده أقل من السن فقال اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك فمسألة السن مع وجود بال أعلاف وكذا وكذا الآن دلوقتي ممكن يبقى اعزكم الله البقر اللي عنده سنة واحدة يبقى وزنه كبير جدا يعني فالناس بيتسهلوا وبعض العلماء تساهلوا في هذه المسألة ولغوا هذا الشرط تقريبا يعني نعم نعم هم الناس أهل الخبرة التجار عارفين ده عمره كم سنة بالله من خلال الأسنان الأسنان بتاعته بيغيرها عند أوقات معينة يعني هم عارفين الكلام دا. وتشيري بقى من, من ناس ملتزمين عشان ما يقول هي وقت ذبح الأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلىها ومن بعد طلوع شمس يوم الأضحى بمقدار ما تسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد لحديث البراء ما يصنع بالأضحية حكاية إن احنا نقسم تلت وتلت تلت هذا ليس يعني لم يرد به في السنة شيء لكن الأمر واسع يريد أن يتصدق بها كاملة أن يحتفظ بها كاملة أن يطعم من بس يحتفظ بها كاملة لابد ايه يعني يحتفظ بأيه بأغلبها بمعظمها لكن هو يعني ممكن لابد من إطعام الفقراء منها يعني فالامر واسع في حته ان هو يعني تلت وتلت وتلت ديت اللي هي عند الناس ليس لها اصل في السنه لكن الأمر واسع في هذا الباب نعم اقول يعني تطلع يا عم الشيخ نمرق فيه لما الدكتور محمد حسين يجي نوزع عليه او لما يكون في فرصة بين بين المحلقتين موزعها انما الناس تنشي وتتنع وتنشيون كده مستحق دكتور نبيل احنا جاهزين على فكرة احنا عادين بنستفيد من الوقت اللي حديثتك بايه الفضل <تصفيق> ابن عباس فأنه مكان ويطعم اهل بيته ده رقم 5 اخرجه الحافظ ابي موسى في الوظائف وحسنه انظر المغني هذا الكلام يا من محتاج بقى محتاج حضرتك عشان ناخذ بالنص ده حتى ان كان موقوف حتى على ابن عباس محتاجين ان هو يكون نص صحيح يعني فلا بد لنا عليه الشيخ الالباني عشان متاكدين